بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات غطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن كُمَّ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ أَوْ عَلَى النَّارِ يفتنون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 هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 كذلك مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتََّّصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَأَ بِمَا